مر الشجاع قلبي الأمار يرسم في للأساس صيوان فالقمر القاسم ضربتون في رأسه تقسم القمر مر الشجاع في قلبي الأمار يرسم فين الاسع سواد فالقمر القاسم ضربته في راسه تقسم القامات والأكبر الشباب قد باو شبابهم بالسيف وانفار واللي اخ ليس له جذع قد قطع بجانب النار والأكبر الشباب قطعوا شبابه بالسيف والعافا ولأخ ليس له مدين قد قطعت بجانب النار ولصغير كان يرتجي برودة الماء ومن تضع فمذرأوا من حرم الصغير قد صوابوا السلم على النحار ولي كان يرتجي برودة الماء ومن تضار فمذرأوا من حرم الصغير قد صوابوا السلم على النحار ولي جبين وهو صفحة من الكتاب رتل السيوى ولي وهو صفحة من الكتاب رتل السيوى فمزقوا الكتاب عندما قد مزقوا الجبين بالحجار من في قلبي الأمار يرسم فيه للأساس فالقمر القاسم ضربة في رأسه تقسم القمر من رشجى فيه من قلبي الأمار يرسم فيه للأساس يرسم للأساس فالقمر القاسم ضربتان في راسه تقسم القامه والاكبر الشباب قطعوا شبابو بالسيف والعفا ولا اخ ليس له يدان قد قطع بجانب انها والاكبر الشباب قطعوا شبابه بالسيف وانعافر ولي أخ ليس لم قد قطعت بجانب الناغر قد قطعت بجانب الناغر ولي صغير كان يرتجي برودة الماء ومن تذار فمذرأ من حرم الصغير قد صوب السهم على الناحور وللصغير كان ير التنجي برده جلمائي ومن تضار فمذرا ومن حرج السدي قد صوب السهم على الناحور وللجبين وهو من الكتاب رتل الشوار ولجبريل واغوص الصفحات من الكتاب رتل الشوار فمزق الكتاب عندما فمزق الكتاب عندما قد مزق الكتاب وقع السهم بقلبي اي حزن وانا زيه اوقع الجسء مسرعاً وترى وقع السهم بقلبي اي حزن عوق عندي بسم صريعا وترى عين رقيا ساعة إن صار رأسي فوق رأس السماء سم غار ورتقل ضيبة وترى الجثة خرّت بالدماء تريب أي حزن في حشارة موقي ذا لذيب وترى الجثة خرّت بالدماء تريب أي حزن في حشارة موقي ذا لذيب ضاقت اليوم عليها أرض غرّ الاوتر الحافر يدمي اضلع عن نجبه الاوتر الحافر يدمي اضلع عن نجبه فلجت الاطفال حيه ساعه المصيبه ورعدت صار معي شيبه قضيبه والتر الجثه تخرج بالدماء تريبه أي حزن في حشاه مو قد أي اي حزن مو قد اللغيبه ضاقت اليوم علينا ارضها الرحيبه ضاقت اليوم علينا ارضها الرحيبه لو ترى الحافره يذل اضلع عن لو ترى الحافره يذل اضلع عن لو ترى الحسر يضعي أطلع عنا جيبا لا يكون لكم جيبا <تصفيق> ¿Qué? Yeah.